من أسروا القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارف بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه, يحفظونه من أمر الله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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال